منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أتاطير الأولين تنسّيه على القرطوم إن بلوناهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرّم إنها مُصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدو على حرضكم إن كنتم صارين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدقلن هل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إن لظالون بل نحن محرومون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 أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك ذعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون